وكذلك أنزل له آيات بينت وأن الله يهدي من يود. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشرحو والمجوس والذين أشرحو إن الله يفصل بينهم يوم القيامة.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 وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريب